ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا وَلَا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فِي قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب قُرِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى. وَإِنِّي لَوَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ هَتَّىٰ وَمَا مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَأْمُوْسَ قَالَ لَهُمْ أُولَٰئِكَ عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى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 ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامرين